الوحدة السادسة مدرستي وأصدقائي الدرس الأول صفي واحد استمع إلى الكلمات التالية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصورة خريطة باب سلة المهملات ممحات سبورة خزانة تلميذة كرسي تلميذ دفتر مكتبة حقيبة طاولة كتاب معلمة